بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا الأكرمين حياكم الله أيها الأحبة في روضة من رياض الجنة وكنا تكلمنا سابقا عما يتعلق بالمرحلة الثانية والتي تدور في محورها على حروف المعاني وانا أشعر بل وأعلم أن الكلام عن حروف المعاني في كتاب الله عز وجل لا يمكن أن يكون بمثل هذه العجالة ولكن يكفينا ضرب المثال في هذا الباب تأصيل القواعد العامة وذكر الحدود التي لا بد منها في هذا الباب أما ما يتعلق ببعض التفاصيل والدخول في بعض الحروف وذكر بعض المعاني وذكر الخلاف عند شدة النظر في المضائق ونحو ذلك فهذه مسألة أخرى بإمكان طالب العلم أن يتجاوزها بإذن الله عز وجل وبإعانة منه إذا دأب على دراسة هذا الأمر وعلى تفحصه والبحث فيه والنظر في كلام أهل العلم وهو أمر ليس بالعسير أبدا ولكنه يحتاج إلى شيء من الهمة شيء من البذل الوسع في تعلم العلم الشرعي والذي من أعظمه ومن أكبره وأكمله وأتمه ما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى إذن هذه المراحل يكفي فيها ما سبق يكفي فيها ما سبق من جهة التقعيد وكذلك من جهة برد المثل يكفي فيها ما سبق وننتقل بعد ذلك حتى لا يقول دين المقام ننتقل إلى المرحلة الثالثة إن كان هناك من سؤال قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة فمن الآن شريف جزاك الله ذكرنا في الحلقة السابقة أؤمنتم آآ من في السماء وعلمنا أن الله عز وجل في السماء فك وقلنا أن فيه بمعنى على فكيف يكون أؤمنتم من على السماء فمن باب أول أن الله عز وجل استعلى فوق السماء وصار فوق كل شيء يعني هذه المسألة راجعة إلى يعني تقييد هذه المسألة والكلام فيها راجعة إلى مسألة عقادية كبيرة جدا تكلم عنها سابقا في مسألة علو الله سبحانه وتعالى والدخول في هذه الآية يعني في سبب مجيء حرص في محل حرص على هنا قد لا يناسب هذا المقام ولكن أشير إلى ذلك إشارة أولا المراد قطعا وياكينا أنه سبحانه وتعالى على السماء أنه سبحانه وتعالى على السماء لأنه جل وعلا ليس في السماء بمعنى الظرف ليس هكذا أبدا بل المراد أن الله سبحانه وتعالى على السماء فهو جل وعلا عال فوق سمواته سبحانه وتعالى فهذا هو المرادين لكن الكلام في مساله أخرى وهي لما جاء حرف في مكان حرف على في هذه الآية ما سر ذلك إذا كان المراد هو العلو والاستعلاء المطلق لله سبحانه وتعالى على خلقه وليس العلو المجرد وإنما العلو الذي فيه القهر وفيه غلبه لأن الآن المقام هذا مقام تهديد ووعيد أنتم من في السماء آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أمثل من من ان يخسف بكم الأرض فالكلام كله من من قبيل التهديد والوعيد معي فلما جاء حرف في حرف على هنا هذا خلاف بلاغي خلاف بلاغي لا علاقة له بمسألة بالمسألة الاعتقادية وإنما يعني ينظر فيها المتأمل ويحاول أن يبحث في أسرار كتاب الله سبحانه وتعالى ليبحث نسر في مجيء هذا الحرف مكان هذا الحرف أما كمسألة عقدية فهي مقررة ومبسوطة في كتب العقائد. الجواب عن السؤال الأخير وهو ما يتعلق بلي جاء هذا الحرف ما كان هذا الحرف قد يعني يدل في ذلك الفكر ولكن مما يعني سبق أن تبحثت به مع بعض طلبة العلم من لهم عناية في هذا البعد.فتأننا خرجنا بأن حرف في جاء هنا لبيان مزيد تمكني. قدرة الرب سبحانه وتعالى من الخلق في جميع احوالهم لأن حرف على يدل على الاستعلاء استعلاء قهر استعلاء غلبة استعلاء ذات من الله سبحانه وتعالى وحرف في يدل على معنى الضرفية فقوة الرب سبحانه وتعالى وغلبته وقهره لعباده جل وعلا هو ليس فقط من العلو المطلق الكامل وفقط وإنما هناك جنود لله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض فجنوده سبحانه وتعالى منها الملائكة وجنوده سبحانه وتعالى منها الرياح وجنوده سبحانه وتعالى منها هذه النجوم وجنوده سبحانه وتعالى هذه الكائنات الصغيرة والكبيرة في هذا الخلق فكل الخلق من أوله إلى آخره إنما هو من جند الرب سبحانه وتعالى فهناك جنود عظام كبار وهناك جنود بلغوا من الدقة ما بلغوا وأنت ترى أن هذه الدنيا قد يفعل فيها الجندي الصغير يعني مثل الأمراض الفتاكة التي تكون من بعض الفيروسات التي لا ترى إلا بالمجاهر التي تكبر يعني مساحات شاسعه جدا أضعاف لا تكاد يعني تعرف لها قدرا وحدا فهذه الفيروسات الصغيرة تجد أنها في النكال وال... يعني والتأثير على هذه المخلوقات أعظم من بعض المخلوقات الكبيرة لأنها أولا شديدة الأثر وثانيا أنها دقيقة جدا فالمقصود أن جنود الله سبحانه وتعالى في سمائه وفي أرضه ليس لهم حد وليس لهم حصر فيناسب هنا في هذا الموطن والإشارة الآن إلى التهديد والوعيد بقوة الله سبحانه وتعالى وبما له جل وعلا من الجنود في السماء والأرض يناسب هنا أن يأتي حرف في. لأن هؤلاء الجنود هم محيطين بك هم معك في هذه الأرض فيناسب هنا ذكر الظرفية امنتم من في السماء الرب سبحانه وتعالى في علوه ولكن جنوده في السماء والأرض فيناسب ذكر إيش ذكر في هنا اللي على الضرفية في السماء ودل على الضرفية أيضا في الأرض وقامتم من في السماء أن يخفف بكم الأرض فإذا هي تمور فالكلام عن السماء أن يرسل عليكم حاصبا وعن الأرض ان يخفف بكم ففي السماء له سبحانه وتعالى جنود وفي الأرض له جنود فناسب أن تأتي الإشارة هنا إلى شيء من جنوده جل وعلا الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى في سمائه وهناك من الجنود من هم أيضا في أرضه جل في علا. فقيل أأمنتم من في السماء فمن في السماء تضمنت الإشارة إلى علو الله عز وجل لأنها على معناها الأفضل في الاستعلاء الضرفية هنا باقية والمعنى الذي جاءت به هو الاستعلاء لأن الكلام عن الله سبحانه وتعالى وفي ذلك إشارة إلى جنود الله سبحانه وتعالى الذين هم في السماء وهذه الإشارة دلت عليها هذا دل عليها هذا الحرف الذي هو حرف في واضح؟ هذا اجتهاد هذا اجتهاد في الاستنباق قد يصيب قد يخطئ ولكن ذكرت لك ما وقفنا عليه بعد تباحة ونظر يعني طويل في هذه الآية والله عز وجل أعلم بمرأته الله في سؤال آخر اكتبت الله على هذا الشرح والإكياذ يعني لكن هنا في سؤال يعني نرى أن كل هذا الإعجاز البلاغي في القرآن من تضمن ومعاني للحروف وحج على أن هذا القرآن ليس من كلام البشر وإنما هو تنزيه رب العالمين ولكن كيف يكون حجة على الآخرين؟ لا يا بارك الله فيك يعني هذا السؤال يتعلق ليس له علاقة مباشرة فيما نحن فيه ولكن يتعلق ب. عممني هذه الدروس التي تتكلم عن شيء من إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى من جهة الفصاحة والبيان والبلاغة والبديع ونحو ذلك هذا القرآن نزل حجه في هذا الجانب على من يتكلم بلسان عربي مبين سواء كان هذا الكلام أخذه سريقة عربية عاش بين العرب فاخذه عنهم او تعلمه بعد ذلك وادرك يعني فصاحة هذه الدواء وأدرك ما فيها من أنواع العلوم التي تتعلق بالمعاني تتعلق أيضا كذلك بالبديل تتعلق بالبيان تتعلق بأمور راجعة كلها إلى مسألة الفصاحة وعلو الكعب في إضاحة المقصود فهو في أصله ليس إلى كل يعني هذا الإعجاز ليس موجها إلى كل الناس من أولهم إلى آخرهم لا وإنما هو في مبدأه موجه إلى من يتكلم بلسان عربي مبين هذا أمر الأمر الآخر وهو أننا حقيقة لا نريد كل من يتكلم بلسائل عربي مبين مثل هذه الدروس ومثل هذا الكلام وإنما نريد من يقرأ كلام الله عز وجل ومن له اهتمام وعناية بهذا القرآن أما من لا يعني عنده شيء من الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى من لا يطالع هذا القرآن ولا يقرأه ولا مجرد قراءة كل مدة طويلة قد يمكث عن كتاب الله عز وجل سبوع أو سبوعين أو ثلاثة أو أربعة مطلع على كتاب الله ليس له ورد يومي من كتاب الله سبحانه وتعالى فأيضا هذه الدروس يعني خصوصا فيما يتعلق بالمراحل السبعة لطالب فهم القرآن ليست له وإنما الكلام من له همة في فهم كتاب الله عز وجل له رغبة في معرفة إعجاز هذا القرآن حتى يقر هذا الإعجال في قلبه هو بدءا يعني حتى يقر هذا التعظيم وهذا الاجلال لكتاب الله يقر في قلبه هو اصلا ونحن الآن وللأسف الشديد نعيش في زمن تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى قد ضعف في أفئدة كثير من المسلمين بل وضعف في أفئدة كثير من طلبة العلم فتجد أن علاقته مع كتاب الله سبحانه وتعالى أن قراءته لهذا القرآن أن تدبره للقرآن أن حياته مع كتاب الله سبحانه وتعالى أن خضوعه، دله بكائه مع كتاب الله هذا ضعيف جدا سبب ذلك هو عدم فهمه الفهم الوافي الكافي لكتاب الله سبحانه وتعالى فالدروس إذن في هذه المرحلة هي موجهة إلى طلبة العلم لأجل أن يقتربوا من كتاب الله عز وجل أكثر وأكثر ولأجل أن يدركوا عظمة هذا القرآن ولأجل أيضا أن ينقلوا بعد ذلك ما تعلموه وما فهموه إلى عموم المسلمين بأسلوب يكون ميسرا سهلا قريبا إلى اذهانهم قريبا إلى افئدتهم يكون معه شيء من جذب هؤلاء المسلمين إلى كتاب ربهم لأن الدعوة الحقة لا تكون إلا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى فإذا رأيت دعوة من الدعوات لا تتعلق بكتاب الله تعلقا تاماً كاملاً فأعلم أن هذه الدعوة ليست دعوة حقة وليست دعوة سليمة بل هي دعوة يعتبرها النقص يتخللها الخطأ والخطأ للبيع وإنما الدعوة تكون من كتاب الله سبحانه وتعالى وهداية الناس تكون من كتاب الله سبحانه وتعالى وربط الناس بدين الله يكون من خلال كتاب الله جل وعلا فمن انت بما يكون إلى تعلمت ذلك وفهمته وأدركته وجلست أمام الناس تريد أن تعلمهم أن تهديهم أن تبين لهم أن يكون ذلك من القرآن فأنت فهمت فهما خذ من هذا الفهم ما ترى أن الناس يستوعبونه أن الناس يفهمونه وأوصله لهم وبذلك تربط بينهم بين كتاب الله وأنت إذا ربطت بين أي مسلم وبين كتاب الله سبحانه وتعالى تكون قد هديته إلى صراط الله المستقيم وتوقف بعد ذلك فإن كتاب الله هو الذي يتولاه وهذا القرآن مع كل الناس في كل أوقاتهم في كل أماكنهم يستطيع أن يقرأ القرآن في السيارة في الطيارة وهو ماشي على قدميه وهو في بيته وهو متك وهو مضطجع وهو في شغله وعمله وهو في فراغه وراحته هذا القرآن مع الناس في كل وقت يستطيع أن يقرأ ولو من قصار السور فإذا ربطته بكتاب الله ودخلته مع هذا القرآن عندئذ تكون حقا قد هديته إلى صراط الله المستقيم هذا الذي نريده الآن. أما الكلام مع غير المتكلمين باللغة العربية فلهم كلام آخر، ولهم حديث آخر قد يكون هذا يعني هذا هذا الحديث هذا النوع من الحديث يناسبهم، لكن من وجه آخر وقد يكون هناك أنواع من الكلام وأنواع من الحديث وأنواع من الحوار تناسبهم أكثر من هذا النوع من البيان والإيضاح. واضح اسلام واضح شكرًا للسيد نواصل إذا؟ المرحلة الثالثة معرفة دلالة الذمة الواحدة وما يتعلق بها، ثم دلالة الجمل التي تتكون منها الآية. تمهيد الجمل لها أثر في معرفة الترجيح وإدراك أكمل المعاني وأثني أوجه التفسير عند الكلام عن كتاب الله عز وجل. لذلك فلا بد أن يكون طالب العلم عارفا بكثير من قواعد النحو واللغة وأوجه الإعراب ومعاني الجمل التي تدل عليها في علم البلاغة وبالأخف علم المعاني والبديع. يحسن بارك الله. هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة. الثالثة. هذه المرحلة هي المرحلة الثانية. انتهينا من موضوع الكلمة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حروف المعاني، ثم بعد حروف المعاني ارتبطت هذه الكلمات بهذه الحروف فكونت لنا كونت لنا الجمل. فالكلام الآن إذن عن المرحلة الثالثة المتعلقة. بالجمل والمقصود هنا معرفة دلالة الجملة لكل جملة دلالة في لغة العرب هناك هذه الجمل لها دلالة لن نقف طويلا عند هذه المرحلة لا وإنما سنعرض لها عرضا يكون مناسبا للحال لأن الكلام عن الجمل قد يكون فيه شيء من المشقة شيء من الصعوبة نؤجل هذا إلى حديث آخر إلى دروس أخرى ولكن الذي أريده الآن منك في هذه الدروس أن تفهم تهما مبدئيا لما يتعلق بالجمل في كتاب الله عز وجل حتى لا يعسر عليك هذا الأمر وحتى لا تنخل معك, هذه يعني أو ينخل معك هذا التسلسل عندك تسلسل الآن تسير عليه عندك درج تصعد من خلاله تريد أن تصل إلى فهم كتاب الله سبحانه وتعالى هذا التسلسل خذه مرحلة مرحلة إذن لا بد وان نمر على الجمل وإن لم نقف عندها طويل لكن لا بد أن نمر عليها حتى تفهمها ولو فهنا يسيرا يكون معه يعني ستح مجرد أبواب ونوافذ يسيرة في هذا الشأن بعده بإذن الله عز وجل لك أن تواصل ما شئت إذا معنى المرحلة الثالثة ما يتعلق بمعرفة دلالة الجملة في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الجملة لها دلالة وإذا تقولت مع جمل أخرى يكون لها دلالة عامة دلالة الجملة في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا جاءتنا جملة فإنها لها ولا شك دلالة معينة وهذه الدلالة تختلف فحينا تكون دلالة, دلالة هذه الجملة تكون بحسب مقعها للعراب يعني قد تكون الجملة, الجملة كلها من أولها إلى آخرها قد تكون جملة ابتدائية قد تكون جملة خبرية يعني واقعة في محل رفع خبر قد تكون في محل نصب مثلا خبر كان في محل نصب اسم إنا ونحو ذلك فالجملة قد تكون في أصلها الجملة لا تكون إلا يعني أردناه من جهة الإعراب الجملة لا تكون إلا خبرا من المعلوم أن المبتدأ لا يكون إلا لا يكون إلا مفردا المبتدأ في لغة العرب لا يكون إلا مفردا فما يتعلق بالجمل الجمل لا تكون إلا او بالنسبة للجمل قد يعني إذا أردت أن تكوّن منها جملة إسمية فإن المبتدأ يكون مفردا لا يكون خبرا أبدا لا يكون جملة أبدا وعندنا الخبر قد يكون مفردا وقد يكون وقد يكون جملة الخبر قد يكون جملة حالا الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة من جهة الدلالة الجملة فعندئذ الجملة لا تكون إلا خبرا هذه مسألة الأمر الآخر هذه الجملة قد تكون فعلية وقد تكون إسمية وللفعلية دلالة وللجملة الإسمية دلالة أخرى الجملة أيضا قد تكون حالية ودلالتها إذا كانت حالية لها معنى آخر قد تكون أيضا كذلك جملة, جملة اعتراضية تعترض بين الجمل الأخرى فهذه لها دلالة قد تكون هذه الجملة تفسيرية تفسر ما قبلها ونحو ذلك من أنواع الجمل في كتاب الله عز وجل لن نعرض لهذا كله وإنما أذكره لك الآن فقط لمجرد العلم حتى يبقى في ذهنك بعد إذن بإمكانك أن تبحث عنه ما شئت ولكن سأختص هنا في الكلام عن الجملة الإثمية والجملة الفعلية وذلك ان الجملة الاسمية وردت كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى والجملة الفعلية ايضا وردت كثيرا في كتاب الله فنريد ان نقصر الكلام على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية اما ما عدا ذلك فاولا هذه الجمل قد لا تكون تكررت كما تكررت الجمل الفعلية والاسمية وايضا بامكانك ان تقف عليها بعد حين باذن الله بالاستعانه لبعض المراجع التي تكلمت عن هذا الشأن فقرأى ابو السلام الجمل تنقسم في لغة العرب إلى اعتبارات باعتبار محلها من الإعراض باعتبار جمل ليس لها محل من الإعراض وهناك تقسيم آخر للجمل جملة إثمية جملة فعلية جملة وشبه الجملة وشبه الجملة إما أن تكون ضرفية أو جار ومجرور وإنما المهم من جهة التفسير ما له علاقة بعلم المعاني مما له أثر في تفسير القرآن الكريم وهذه الجمل هي الجملة الإثمية ودلالتها الجملة الفعلية ودلالتها، الجملة الحالية، الجملة المعترضة، المعترضة، المعترضة، الجملة المعترضة، الجملة التفسيرية، وسنقصّر الكلام في هذا البحث على جملتين. اولا الجملة الإسمية، وقد اخترنا منها الجملة الابتدائية أو الاستئنافية على قول هشام الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، وهذا دليل على أنها جملة إسمية. فالجملة الاثنية هي التي صدرها اسم، فكل جملة صدرها اسم، فإنها في علم المعاني تدل غالبا على الدوام واللزوم والالتزام. احسنت بارك الله فيك. انظر الآن إلى الانتقال، مما يتعلق بعلم النحو إلى الانتقال، فيما يتعلق بعلم علم المعاني. احسنت إلى علم المعاني. فعندنا الآن في مبدأ الكلام كنا نقول ماذا جملة إسمية؟ نقول جملة. اسمية نسميها كذا جملة اسمية. لما جئنا إلى علم المعاني أردنا أن نفهم ما الذي تدل عليه الجملة الاسميه ما الذي تدل عليه الجملة الإسمية الجملة الإسمية في علم المعاني لها دلالة. هي في علم النحو تسمى جملة اسمية، لكن في علم المعاني ماذا لها من الدلالة؟ تدل على ماذا؟ على الدوام, على الدوام واللزوم والاستمرار. والاستمرار. نعم، تدل على الدوام واللزوم والاستمرار. فاصل قصير أيها الأحبة ثم نعود للكلام عن الجملة الإسمية بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حياكم الله مرة أخرى أيها الأحبة ونواصل الكلام عن الجملة الإسمية الجملة الإسمية لها دلالة في علم المعاني وذكرنا هذه الدلالة وهي ماذا, وهي ماذا؟ الدوام هو اللزوم والاستمرار الدوام واللزوم والاستمرار. هذه هي دلالة الجملة الاسمية. الجملة الفعلية هذا تسميتها في علم النحو، لكن في جي... من جهة علم المعاني لها لها دلالة لها دلالة. ما هي دلالة الجملة الفعلية في علم المعاني؟ تدل على معنى مغاير للمعنى الأول. فتدل على الحدوث و... والتجدد. تدل على الحدوث والتجدد. الجملة الاسمية تدل على اللزوم والاستمرار. و... الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد هذه الدلالة للجمل في لغة العرب لابد من العناية بها عندما تريد ان تفهم فهما كاملا لكتاب الله عز وجل فهما عاليا فهما يكون معه إدراك لغالب ما جاءت دلالات الآيات عليه نأخذ بعد الأمثلة لأنه كما يقال بالمثال يتضح المقال بالمثال يتضح المقال أخشى أن يكون في الكلام شيء من الصعوبة لكن بإذن الله عز وجل أنه يعني بأخذ هذه الأمثلة وشرحها وبسطها يتصفح المقال وإن كان هناك من سؤال فمباشرة يصل عن الأرض حتى يكون الموضوع يكون الموضوع على أكمل وجه بإذن الله جل وعلا الجملة الإسمية مثالها الحمد لله رب العالمين الله الصالح ذلك الكتاب ما غيب فيه ياسين والقرآن الحكيم وغيرها كثير. الحمد دائم لازم له سبحانه لا ينفك عنه بأي وجه من الوجوه. نعم. نقف قليلا هنا. الآن الآية الحمد لله رب العالمين. هذه الجملة هل هي جملة اسمية أو فعلية؟ جملة اسمية. جملة ماذا؟ اسمية. جملة اسمية لأن الحمد إيش؟ إسم. لو ردنا نعرف سريعا الحمد لله رب العالمين ماذا نقول الحمد شرابه. مبتدأ. مبتدا. مبتدا. الحمد لله مبتدأ. لله. لله ماذا جار مجهور. رب العالمين. بضبط. بضبط. لا رب إعراب كلمة عرسن أو بدل نعم. نعم. إن خبر وإما وإما بدل وإما أيضا كذلك يجوز أن تعرّب إيش نعم نعم خفة. فالحمد لله رب العالمين. الحمد إذن جملة ماذا إسمية جملة إسمية جاءت مبتدا. فهذه الجمله الان اردنا ان نفهم دلالتها أن نفهم دلالتها في علم ايش معلوم. في علم المعاني نحن لما عربنا, عربنا هذا الاعراب تابع لاي علم معلوم. علم النحو أحسن والان سننتقل إلى علم معلوم. الى علم المعاني الذي هو الذي له اثر كبير جدا فيما يتعلق بعلم التفسير علم المعاني يقول لك ان هذه الجمله تدل على الدوام اللزوم الاستمرار كيف هذا الحمد بالنسبة لله سبحانه وتعالى هل هو مستحق للحمد كار دون كار وحينا دون حين وفي زمن دون زمن وفي مكان دون مكان أم أنه مستحق دائما سبحانه وتعالى للحمد مستحق إحقاق كامل ودائم للحمد فالله سبحانه وتعالى يستحق هذا الحمد بدون إنكتا فأنت لما تقرأ الحمد لله رب العالمين كأنك تحمد الله سبحانه وتعالى حمد دائما ثابتا مستقرا لازما لا ينفك عنه بأي حال من الأحوال هذه دلالة الجملة دلالة الجملة إسمية. الإسمية أيضا كذلك عندما تقول الله الصمت هذه جملة إسمية عبارة عن ماذا عبارة عن مبتدا وخبر الله الصمد مبتدا وخبر هذه الجملة الإسمية المكونة من مبتدا وخبر تدل على تدل أيضا على الدوام على اللزوم على الاستمرار أن صفة الصمدية عن الله سبحانه وتعالى أو لله سبحانه وتعالى لا, لا تنفك عنه أبدا فهو صمد سبحانه وتعالى دائما لا تنفك عنه هذه الصفة بأي حال من الأحوال مطلقا لا تنفك عنه هذه الصفة بأي حال من الأحوال مطلقا إذن أيضاً كذلك أخذ في المثال الثالث ذلك الكتاب لا ريب فيه في هذا المثال الثالث ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه جملة أيضا كذلك إيش؟ اسميه إسمية؟ ذلك اسم إشارة. اسم إشارة. الكتاب لا ريب فيه. فإذا هذه الجملة إسمية تدل على ماذا؟ تدل على أن هذه الصفة للكتاب صفة ماذا؟ مستمرة دائمه ثابته لا تنفك عنه مطلقا. أم أيضا كذلك في سورة ياسين والقرآن الحكيم. ياسين والقرآن الحكيم. هذه الصفة في والقرآن الحكيم هذه جملة اسمية في وصف في وصف ماذا كتاب الله سبحانه وتعالى والقرآن الحكيم هذه الدلالة بالنسبة للجملة الاسمية هي داله على ماذا على الدوام والثبوت والاستمرار بحيث لا ينفك هذا الوصف مطلقا لا ينفك هذا الوصف مطلقا هذا فيما يتعلق بالجملة الاسمية وتأمل هذا كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى وسيأتي لك أمثلة يتبين فيها الفرق بين دلالة الجملة اسمية ودلالة الجملة الفعلية وأنك إذا خلطت بين دلالة هذه مع تلك فعندئذ يحصل, يحصل نوع من ضعف المعنى يحصل نوع من ضعف المعنى وهذا لا ينبغي أبدا يحصل نوع من ضعف المعنى وهذا لا ينبغي أبدا بل ينبغي أن تحمل الكلام على أتم الوجوه وأكملي أنواع البيان والفصاحة اقرأ ما يتعلق بالجملة الفعلية كما قيل وبغدها ستبين الأشياء سيتبين لك الآن الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية ويكتمل المعنى بإذن الله ثانيا الجملة الفعلية هل أفضل في دلالتها أنها تدل على الحدوث والتجدد مثال ذلك يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصبيع وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أحسن بارك الله فيك. بالنسبة للآية الأولى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قود سبحانه وتعالى خذ الكتاب بقوة. هذه جملة فعلية أو جملة اسمية؟ جملة فعلية. جملة فعلية. خذ ما إعرابها؟ فعل أمر. فعل أمر. خذ الكتاب. الفاعل أين؟ مستفر. مستفر تقديره. ضمير مستثر تقديره أنت يعني يا يحيى, خذ يا يحيى خذ يا يحيى الكتابة بقوة فالأمر من الله عز وجل أمر الله سبحانه وتعالى نبيه يحيى بأن يأخذ الكتابة بقوة تقدير الكلام خذ أنت الكتابة بقوة خذ أنت الكتابة بقوة فخذ إذن جملة أو الفعل فالجملة كلها جملة فعلية الآن دلالة الجملة الفعلية هنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة دلالة الجملة الفعلية هل هي بنفسها دلالة الجملة الاسمية؟ لا, بدليل أنك ستفرق الآن بين دلالة هذه الجملة وبين دلالة الآية الأخرى وهي قوله سبحانه وتعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا, فترى الفرق بين دلالة هذه الآية ودلالة تلك الآية, فالآية الأولى جاءت فيها الجملة فعلية والآية الثانية جاءت الجملة فيها اسمية انظر إلى الفرق بين دلالة الجملتين. لا مطراه بالسلام. وجه الدلالة: الأخذ الذي أمر به يحيى وصف بأنه يكون بقوة. خذ فعل أمر وهذا الأخذ يحتاج إلى تجدد في الأخذ وهذا يتبين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله سبعين مرة. وفي لقبين مئة مرات الحديث في صحيح مسلم كما هو معلوم وذكر هذا الحديث ذكر هذا الحديث من أجل بياني ما الذي أمر به يحيى الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة الآن هذه الجملة الفعلية التي أمر بها يحيى هذه الجملة الفعلية التي أمر بها يحيى فعل الأمر هذا دل على شيء هذه الدلالة هي دلالة التجدد والحدوث ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام معنى أن الله عز وجل أمر نبيه يحيى أن يأخذ هذا الكتاب بقوة ويتابع هذا الأخذ مرة بعد مرة وتارة بعد تارة وحينا بعد حين لأنه لا يمكن أن يستدين نبي الله يحيى أخذ الكتاب بقوة في كل أحواله هو لا يستطيع ذلك لا يستطيع ذلك عليه السلام وإنما المطلوب منه أن يجدد الأخذ فيأخذ مرة ثم يجدد هذا الأخذ مرة ثانية ثم ثالثة يعني يتابع نفسه فيما يتعلق بأخذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة فهو أمر له بأن يأخذ هذا الكتاب بقوة وأن يتابع نفسه وأن يجدد هذا الأخذ مرة بعد مرة وحينا بعد حين لأنه لن يستطيع أن يستديم. أخذ الكتاب بقوة لما لم يستطيع أخذ الكتاب بقوة دائما في كل احواله هذا غير مستطاع هذا غير مستطاع من البشر بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه كما في صحيح مسلم إنه ليغان على قلبي سأستغفر الله سبعين مرة ما معنى يغان على قلبي؟ ما معنى يغان على قلبي؟ هم؟ يعني يفتر صلى الله عليه وسلم عن الذكر شيئا من الوقت يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من الوقت من عادته صلى الله عليه وسلم أنه دائم الذكر لله عز وجل حين يفتر صلى الله عليه وسلم كما قال القاضي عياره كما قاله النووي وكما قاله غيرهما من أهل العلم لا ليغانى على قلبي أي أنه يحصل في قلبه صلى الله عليه وسلم بعد قليل فتور قليل عن مسألة الذكر عن مسألة إدامة الذكر الكامل التام لله سبحانه وتعالى لأن هذا غير مستطع للبشر والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا, إلا وسعها فيحصل منه صلى الله عليه وسلم حينا أنه يفتر عن الذكر قليلا أنه يفتر عن الذكر قليلا فإذا ذكر بعد ذلك صلى الله عليه وسلم استغفر الله سبعين مرة في رغضين آخر استغفر الله سبعين مرة هذا هو المقصود فيحصل الإنسان ضعف يسير في ذكره لله عز وجل وفي عدم مداومته على الاتصال بالله سبحانه وتعالى الاتصال الكامل التام فيحصل بعض يسير يستغفر صلى الله عليه وسلم لإزالة هذا الغان الغان هو أن يكون هناك شيء غطاء يسير جدا كأنه الغبار اليسير كأنه الغبار اليسير الذي يقع على الأشياء هكذا يكون هناك غطاء يسير جدا يقع على قلب بعض الصالحين بل على كل الصالحين على رأسهم إمامهم صلى الله عليه وسلم فإنه يغان على قلبه قليلا ثم ينتبه فيذكر الله عز وجل ويستغفره سبعين أو مئة مرة إذا كان هذا يقع من محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأشرف الخلق وأطور الخلق صلوات ربي وسلامه عليه فكيف بيحيى عليه السلام ولا شك أنه دونه في المنزلة فإذا الذي امر به يحيى أن يأخذ الكتاب ولكن أخذ الكتاب بقوة والاستمرار على ذلك وهذا اللزوم الكامل التام لا يمكن أن يكون من بشر لا يمكن أن يقع من بشر كائلا من كان ولذا أمر بهذا الفعل حتى يكون تجدد وهذا تنبيه لك أنت أيها المؤمن وأنا هذا الذي أقصده لا أقصد أن, أن تفهم الآية فهما مجردا عن واقعك وعن حياتك التي تعيشها أنت فالكلام ليس عن يحيى عليه السلام لوحده وإنما الكلام عنك أنت ماذا تستفيد مما ذكره الله عز وجل عن نبيه يحيى فالكلام بالنسبة لك هو موجه من أجلك لاجل أن تعتبر أن تتعظ أن تأخذ الموعظة والذكرى الحسنة التي يحيى بها قلبك الكلام عن يحيى الآن من أجلك أنت الكلام عن يحيى عليه السلام من أجلك أنت من أجل ماذا من أجل أنك تأخذ الكتاب بقوة وتعلم يقينا أنك حينما تريد أن تأخذ هذا الكتاب بقوة والكتاب بالنسبة لنا هو ماذا هو القرآن فنحن مامورون أن نأخذ الكتابة أن نأخذ الكتابة بقوة ولكن هذا الأخذ لا يمكن أن يكون على صفة الاستدامه دائما وإنما من الممكن أن يكون ماذا من الممكن أن يكون أن أجدد وأن أتابع نفسي فأنا أخذ بأوامر القرآن وأترك نواهي للقرآن وأفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأترك ما نهى عنه صلوة ربي وسلامه عليه ولكني أعلم يقينا أني لن أستطيع أن أستديم على ذلك في كل حياتي من أولها إلى آخرها في كل حياتي من أولها إلى آخرها وإذا شك الصحابة رضوان الله عن النجم ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كنا معك ذكرنا الجنة والنار أصبحوا في حال من الإيمان عظيم جدا لكنهم إذا عافسوا النساء وخالقوا الاولاد ذهب هذا منهم حتى أن حمضله قال عن نفسه ماذا؟ نافق حمضله نافق حمضله وليس هذا هو كذلك ليس هو النفاق وإنما هو أن المؤمن في احيانا يرتفع وفي احيانا يضعف قليلا يأتيه غان على قلبه يأتيه ما, ما يغطي هذا القلب من الغشاء الخفيف الذي يبعده عن ربه سبحانه وتعالى فيحتاج إلى ماذا بعد ذلك؟ الى. إلى تجدد إلى حدوث إلى أن يزيل هذا الغان إلى أن يسقط هذا الإيمان إلى أن ينظف هذا القلب فهذا هو المرأة هنا يا يحيى الكتاب بقوة ونحن مأمرون أن أخذ الكتاب بقوة فهذا هو أخذ الكتاب بقوة أن نقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى بقوة نجدد الإيمان نجدد الإيمان مرة بعد مرة ولذا جعلت لنا هذه المحطات عندنا في اليوم الواحد كم محطة عندنا الفجر هذه المحطة تقترب فيها من الله عز وجل وتكون صلاتك مخبته وخاضع لله سبحانه وتعالى وبعد الفجر هناك ذكر وورد عظيم الناس فيه هدوء والليل قد غطى والصبح لتوهي قد بدأ فهناك السكون هذه محطة لك تجدد فيها عهدك بالله سبحانه وتعالى وتجدد فيها قربك منه جل وعلا ثم تذهب في دنياك وتعمل وتشقى وتخالط وتعافس وتكلم هذا وقد تخافم هذا وذاك ثم تعود إذا جاءتك المحطة الثانية وهي صلاة صلاة الظهر تعطيك شيئا من الإيمان ثم تذهب قد ترتاح وقد تعمل ثم صلاة العصر فتعطيك تجدد لك الإيمان قليلا ثم المغرب ثم العشاء ثم إلى جاء الليل جاءتك محطة كبيرة جدا تسمى ماذا قيام قيام الليل قيام الليل هذا القيام يجدد لك ماذا يجدد لك إيمانك يجدد لك الصلة بربك ولهذا ذكرنا لك سابقا ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى في سورة المزمل أيام المزمل الليل إلا قليلة وأن هذا الأمر جاء في أوائل في أوائل بعثته صلى الله عليه وسلم ولما؟ لأنه بحاجة ماسة إلى هذا الغياب، بحاجة ماسة إلى هذا الارتباط، بحاجة ماسة إلى هذه العلاقة القوية المهينة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى في حال الدعوة، في حال مخالطة الناس، في حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل في حال أيضاً طلب الرزق الحلال فهو بحاجة إلى إلى محاقات بحدا إلى تجديد ولذا جعلت محطات يومية هناك محطات شهرية. متل إيش محاقة صيام, صيام ثلاث أيام من كل شهر. من كل شهر عندنا ثلاث أيام من كل شهر وعندنا محطات سنوية مثل ماذا شهر رمضان مثل شهر رمضان يوجد في الإيمان لسنة كاملة محطة تحتاجها عندك أيضا كذلك غير شهر رمضان عندك ماذا الحج عندك الحج, الحج. عندك الحج. إذا رأيت أن تحج عندك فرصة أن تجدد إيمانك مع الله عز وجل بالحج إلى بيت الله الحرام ما عندك الذكاءات عندك هذه كلها عبارة عن محطات لكل تقوي إيمانك بعد أن بعد أن يهدأ يهدى ويضعف قليلا فتتابع هذا وهذا هو المقصود يا يحيى خذ الكتاب بقوة جاء الأمر هنا بالجملة الفعلية ليبين لك أنك بحاجة دائمة إلى ماذا إلى التجديد إلى الاحداث إلى احداث إيمان بعد أن يضعف تحتاج إلى احداث أما أن تظن أنك بإمكانك أن تستمر في أعلى عليين في مسألة الإيمان فهذا لا يمكن ولن يحصل لأحد كائنا من كان فان هذه هي حياة الدنيا وقد أوجدها الله عز وجل وأوجدك فيها من أجل أن تخالط الناس ولذا إذا خالط الناس ينقص ايمانك ولو حشرت نفسك في صومعه من الصوامع واخذت تتعبد الى الله سبحانه وتعالى قد لا ينقص يعني الامر الروحاني الذي في قلبك لكن الإيمان سينقص كثيرا لأن المأمور به بالنسبه لك ان تخالط الناس وان تصبر على هذا في سبيل الله عز وجل نعم هذه المخالطه قد ماذا قد تجعل هذا الإيمان يضعف قليلا قد تشعرك بشيء من من قسوه القلب قد تشعر بشيء من الظلة في قلبك بسبب مخالفة هؤلاء الناس الذين بتعدوا عن نور الله، عن وحي الله، عن هداية الله، عن دين الله. ولكن كيف تعيد لنفسك النشاط بالتجدد والإحداث الذي بلت عليه هذه الجملة؟ الإش خليق الإش عبد الله خليف الجملة خلي الجملة أحسن يا بارك الله فيك واضح الكلام نأخذ الجملة اسمية ليتبيننا هذا من من ذاك اقرأ ما يتعلق بتشريق الله عز وجل وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أما قوله تعالى وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أي سلمه سلمه صحيحة أي سلمه وهو عبارة عن تنزيه وتخليت وهي ثابتة له فدلت على الاستمرار والثبوت فكانت جملة إثمية نعم واضح الفرق بين الجملتين واضح الفرق. الآن سوضح لك الفرق وأريد منك أن تعيد لي الفرق لأن هذا الفرق سيوضح لك دلالة الجملة الفعلية ودلالة الجملة الإسمية. فكونوا معي في هذا الأمر. عندنا الآن دلالة الجملة الفعلية قد تقدمت وهي الحدوث والتجدد وضربنا لها مثلا بالنسبة الجملة الإسمية التي ثلاثة مباشرة وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث ويوم ااا يبعث الحي. نعم ويوم يبعث حية. فدلالة الجملة الإسمية هنا جاءت الدلالة على الاستمرار على النزول. على كيف كان هذا الآن هذا السلام الذي منح ليحيى عليه السلام ممن كان من الله, من الله. من الله عز وجل وهي صفة ثابتة دائمة لا تنفك عنه وسلام عليه يوم شوف ولده حين ولد جاءه السلام وحين ايش ويوم يموت. يموت. يموت. يموت كذلك حين موته فهو ايضا متصف بهذه الصفة وحين ماذا بعد ذلك يبعث, يبعث حيا فهذه المواقن الثلاث والتي تتضمن حياة الإنسان من أولها إلى آخرها يولد ثم يموت ثم يحيى الحياة الأخرى الكاملة الصرمدية. هذه المواطن الثلاث تكون حياته كلهم من أولها إلى آخرها فالسلام عليه ثابت في كل هذه المواطن فلا يناسب هنا أن تأتي الجملة الفعلية التي تدل على الحدوث والتجدد وإنما صيفة ثابتة لازمة دائمة يناسبها ماذا يناسبها يناسبها الجملة الإسمية يناسبها الجملة الاسمية ولذا كانت الآية التي قبلها جملة علية وهنا جاءت الجملة جملة اسمية وقل هذا بذلك في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل تأمله أيضا في سورة الكافرون ستجد هذا واضحا بينا في دلالة الآيات عند المغايرة بين هاتين الجمبتين أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أنت جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم إننا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل اللهم إننا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل اللهم إننا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل وصلى الله على نبي